و ت و س ل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أ ز و ا د ك م اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم أ ب ن ا ء ك م ذلكم قولكم ب أ ف و ا ه ك م أ د ع و ه م لابائهم هو أ ق س ط عند الله ف إ ن لم تعلموا ابائهم ف إ خ و ا ن ك م في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أ خ ط ا ت م به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ا ل ن ب ي أ و ل ى ب ا ل م ؤ م ن ي ن م ن ف ه م و و أ ا د ه م م أ ه ا ت ه م و و أ ب ا ل أ ر ح ا م ب ع ض ه م أ و ل س ي إ ذ أ خ ذ ن ا من النبيين م ي ث ا ق ه ومنك ومن نوحهم و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى بن مريم و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا و ل ي ظ ا ليسال الصادقين عن صدقهم و أ ع ز للكافرين عذابا أ ل ي م ا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ا ذ ك ا ن م ا ل ل عَلَيْكُمْ النابلسي ك للعلوم ن ي ه ا ل م ت ر و ه ا وَكَانَ ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب خ ي ر ا إِذْ ج ء ك ه و م ن أ س ف ل منكم و إ زاغت, زاغت الأبصار ع ه النابلسي هناك ل م م ؤ ن ن و و ز ل ز ل و ز ا ل ا شديدا ي وإذ ق و ل ا ل م ن ن ا ا ف ق و و ل ذ ي ن في ق ل و ب ه م و ط ا ئ ف ة منهم يا أ ه ل يثرب لا مقام لكم ترجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي بعوره ة يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم ش ئ ل و ا الفتنه لاتوها ل ف ت و ل ه ا وما ت ل و ر بها إ ل ا ي ت ر النابلسي ق د ك ا و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 أ ش ح ه عليكم فاذا جاء الخوف ر أ ي ت ه م ينظرون إ ل ي ك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد أ ش ح ه على القيد اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذ ل ك على ا ل ل ه ي ي س ر ا ل د ك ب و ل م ح ه ب و ا وإن ت ب ا ل أ ح ن ا ب ي و ل و ي ولما لمن ي راى ل ل ه المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وطدروا من المؤمنين ر د ا ه صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بده تبديلا ل ي د ز ي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ و يتوب عليهم إ ن الله كان غفورا رحيما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 و أ و ر ث ك م أ ر ض ه م وديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرى يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك إ ن كنتم تردنا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين أ م ت ع ك م و أ س ر ح ك م م الله و ر س و ل ه و النابلسي ل ل ه ع د ل ل م ح ن ا ت منكم أ ل ا ن س ا ء ل ا م ي ة يضاع ضعفين خلال عذاب ومن ك ذلك ا الله يسيرا ن على و يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها ادعها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لا تكن كاحد من ا ل م س م ي ن واتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقونا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله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 والصادقين والصابرين د والصادقات ق ي ن و ا ا ل ص والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ومن ا ا ا الله ل ذ ر ت أعد ه مغفرة وأدرا قضى يعش الخيرة من أمره ومن يعف الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق س الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها بطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجا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 موسوعه و ل النابلسي ي ق أ ح د إلا الله وكفى ا ل ه ح ب أبا ا ما كان ا محمد أبا أحد من أحد ج للعلوم ك م و ك ر س الله ق ا ت ا ل ن ب ي و ك ا ن ا ل ل بكل ل ه شيء ع ي م ا ي ا أ ي ه ا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا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 و شركه الهدى إ ى ا ل ل بإذنه وتراجا ش ر ا ك م دعويه ن بأن ل م من الله فضلا ك غير ا ولا ا ا ل تطع ك ف ربحيه ي ن ن و ا ا ل م ن ودع ذات مضمون ك اجتماعي ل ل ل ل الذين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 ا ل ت آتيت ي أ ر ه م ا ء الله ا ل م ي ن ك من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 تغني من تشاء منهن وتغوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك اجل ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين, ويرضين بما اتيتهن كلهن والله ل ي ع م ما في ق ل و ب ك م و ك ا ن ا ل ل ل ه ع ي م ا ح ل ي م ا لا ي ح للعلوم ك النشاء من ب د و ا أن تبدل ب من أ ز و ا ج و ل و أعجبت ح س ن ه إ ل ا م ا ملكت ي م ي ه ا س م ا ن الله على كل شيء ر ق ب ا ل ح س ن الذي إ ل ا أ ن يؤذن لكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ل ه ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا ف إ ذ ا طعمتم فانتفروا ولا م س ت أ ن س ي ن لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا س أ ل ت م و ه ن متى ف ا س أ ل و ه ن من وراء حجاب ذلكم اقهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ذلك الله كان عند ع ظ ي م إن ت ب د و شيئا أ و ت خ ف ع ه ا ل ل ه ن ا ن ب ك ل ش ي ء ع ل و م الاسلاميه دناح عليه فقد ا ح ت م ل و ا ا ب ه ت ن س و إ ع م ا ي ن ا يا أيها ا ل ن ب ي ق ل ل أ ز و ا ك و ب ن ا ت ك و ن س ا ء ا ل م ؤ م ن ي ه ل موسوعه ا ل م ن ا ن و ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ن اسماء الله أخذوا ا ل ا س ن ى موسوعه النابلسي ذ ي خ ل و من ق ولن ل تجد ن ة الله ت ب د للعلوم ا الناس الاسلاميه ا اسماء ل إ الله لعن ا ل ك ا ف ح ي ن ى ي و م ت ق ل ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه يا أيها الذين آ م ن و ا لا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي ن آ ذ و ا موسى ف ب ل ه ا ل ل ه مما ق ا ل و ا و ك ا ن عند ا ل ل ه ه و د ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ا س ت و الله ا و و و ق ل ا ق و ل ا سديدا ي ص ل ح لكم أعمالكم ويغفر لكم ويغفر ذ ن و ب ك م ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا ربنا ا ل ا م ا ن ة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان, وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم